بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم رأ تلك آيات الكتاب والذين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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل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 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجْبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي حُفْرٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِي مَثَلًا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْمُغْفِرُ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ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 من أسوأ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل, ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَمْ سَلَامًا رَّدَّ لَهُمْ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الفقال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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلِ ٱلْمَرْءُ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّه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 وَأَمَّنْ ثَقُوا مِنَّا وَرَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبًا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 ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا الْحَيَاةِ الدنيا وما الْحَيَاةُ الدنيا في الْآخِرَةِ إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أُنْزِلَ عليه آية من ربه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 ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبلهم وحسن ما كذلك أمة قد خَلَتْ من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُمْ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 وعقب الكافرين النار والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه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 ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نلينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟